موقع الله في الطريق الى الله يقدم ليه خايف من شر الله وانه في يوم يحكمنا اهلي هي نهايه الحياه لما نطبقنا اهلي شايفين نرجع لورا ولا العمر يقدمنا طب من عايز ارجع لزمان ايام الرازي وابن حيان والعلم مش موجود في مكان غير بس هنا تلاقي موجود طب من عايز ارجع لزمان ايام عمر ايام عثمان ما كانش يبقى في حد جعان والعدل ما بيعرفش حدود طب من عايز ارجع لزمان عايزين نعرف شرعتنا حظيمة قد ايه جميلة قد إيه قضية الفتنة الطائفية وبيش الفتنه الطافيه يا جماعه دا احنا ديلنا علم الدنيا التسامح دا احنا تسامحنا مع النصارى اذهل التطار وخلاهم يدخلوا في الاسلام لما ابن تيميه الملك التطار اداله اسرا المسلمين ومرضاش ادله اسرا النصارى قال له لا اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا التطار دخلوا في الاسلام من تسامح الاسلام اللي كنت النهارده في ندوه من اجمل الندوات اللي حضرتها الفتره اللي فاتت دي اللي اديتها بفضل الله كان حضر فيها اتنين شباب جورج ودانيال وهم اللي موصلين لحد البيت يعني مشينا مع بعض لحد البيت و نتكلم قد ايه ان الفجوه اللي بينا دي فجوه مصطنعه ان احنا جيران احنا وطن واحد البلد دي بلد كلنا وان الوسطاء اللي بيتدخلوا اللي بيقولوها الدنيا يا سبحان الله العظيم يا جماعه يا اخواننا احنا الدين ده اكتر دين علم الدنيا كلها تسابح اه دين في الوجود كله اكتر دين علم الدنيا الاخلاق انا عايزك تركز معايا وعايزك تركز معايا احسبها معايا كده ايات مذهلة. قال تعالى قد افلح المؤمنون ده دول اهل الفردوس الاعلى اعلى طبقة في الجنة كلها قد افلح المؤمنون صفاتهم يا رب الذين هم في صلاتهم خشعون عبادات ولا عبادات طيب والذين هم عن الله معرضون اخلاق بقى يبقى عبادات وبعكه اخلاق والذين هم للزكاه يفعلون عبادات ثانيه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او مملكه ايمانهم فانهم غير ملومين اخلاق فمن ابتغى وراء ذلك فلا يكونوا والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون اخلاق ثانيه والذين هم على صلواتهم يحفظون عبادات ثانيه ايه ده ده دول مين اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس دي دول اهل الفردوس الاعلى من غير الاخلاق مش هتنفع احنا ديننا اللي علم الدنيا التسامح دين اكبر دين تسامح غير المسلمين في التاريخ لما كانوا بيكلموني النهاردة جورج ودانيال قلت لهم احنا اول دين ندينا بحوار الاديان يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء قلت لهم تعالوا دي من العلوم. يعني تعالوا نرتفع تعالوا نطلع يا اهل الكتاب يا ربنا بيناديهم باشرف اسم باكرم اسم ليهم الكتاب النور اللي نازل من فوق سبع سماوات ربنا بيقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء كلها عدل وكلها رحمة وكلها تسامح تعالوا يا أهل الكتاب ربنا اللي بيناديهم ربنا اللي بيدعونا للحوار معاهم قلت لهم كل بلد الاسلام دخلها لسه فيها نصارى ويهود لحد النهاردة وكل بلد غير المسلمين خدوها زي الاندلس والبرتغال لم يعد فيها ولا قبر مسلم واحد احنا يا شباب اللي علمنا الدنيا كلها التسامح ده دننا دي عظم ديننا يا شباب اوعوا او تتهزس في دينكم اوعوا يطلع حد يقولك لا احنا عايزين لبرالية امريكا احنا عايزين علمانية اوروبا كل ده لا كل ده مرفوض ان الحكم الا لله ربنا هو الحكم ربنا سبحانه وتعالى شرعته هي اللي تحكمنا شرعته هي اللي تقودنا شرعته ربنا اللي لما تنحت عن مجتمعاتنا عشنا الضمار كله وعشنا الخراب كله كل ما اروح في اي مكان في اي كليه في اي جامعه الاقي الاسئله كلها جايه شرعه الاسلاميه اللي, اللي, اللي يا جماعه شريعه ربنا يا اخوانا انا مش عايز اقول لكم ربنا دي اكبر معجزه على وجه الارض يا شباب يا بنات يا امه محمد تطبيق الشريعه الاسلاميه مش قضيه فقهيه مش قضيه خلاف موجوده في كتب الفقه تطبيق الشريعه الاسلاميه قضيه في كتب العقيده يعني قضيه ر... نطبق شرع ربنا ولا لا زي قضية ربنا واحد ولا مش واحد بالضبط خط احمر قضيه تطبيق الشريعه في كتب العقيده بتتحط مع مبلغ اله الا الله توحيد الالوهيه يعني انت مؤمن بربنا كاله ولا مش مؤمن بربنا كاله قال الملك ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قال تعالى ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون قال تعالى فلا وربك فَلَا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت تسليما قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه قال يا اخواننا ايه الفرق ما بين واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا وما بين واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اوروبا وامريكا يا اخوانا عايزين لفوق جماعه لو رحنا الواحد شيوعي ملحد غير مؤمن بوجود الله قلنا له نحكمك بالرقسمالية هيقول ده جنون انا ما حكمش غير بالشيوعية المسلم الموحد بالله يتحكم بغير شريعته ازاي نقول لشرع ربنا برا نقول لدين ربنا برا فصل الدين الدين يتفصل من الحياة ازاي اخوانا اكبر مصيبة عند هؤلاء القوم الدعاء الى عدم تطبيق شرائع ربنا ده عندهم قال الله مش دليل قال رسول الله مش دليل يقول لك اقنعني امال ال1000 ايه بتوع التشريع دول اللي نازلين ما مش دليل عندك لا ما مش دليل عنده كارثة يا اخواننا ملك الرب وادوه ردوا عليا لو انا مسكين ولا فاهم حاجه وغلبان ما احنا بقالنا يا سنين حكمناه بقوانين انسان بقينا وسط الناس تاهيل لا رجعنا ولا مشينا قدام انا عارف اننا الزمان كانوا فعلا لله عايشين يعني المشكله مش اسلام لكن في اللي طبقوا مين يبقى يا ريت يوضح الكلام وبلاش بقى تخبط في الدين